أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة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 Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar. Ashhadu allahainallah.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 على الفلاح الله أكبر الله Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. Hayy al-salam. <laughs>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 الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هاي. Yes, Lana! Laa innaa illallah Allahu akbar Allahu akbar Allah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 محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هاي على الصلاة. Hey Allah